لا اله الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <الرحمن> محمد الرحيم <مال> شف حاسد إذا حسد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك طال ما بيننا عن This way so fierce will do